بوك تو انا انشيز دست واحد وستون واحد وستون واحد وستون ورستيلني شتيونيكي الاعداد الترتيبية الاعداد الترتيبية پروي ميسدس يانوار. الشهر الأول هو يناير الشهر الاول هو يناير Drugi mesec je februar الشهر الثاني هو فبراير Trzeci الشهر الثالث هو مارس الشهر الثالث هو مارس 4.ي ميسيت الشهر الرابع هو ابريل الشهر الرابع هو ابريل الشهر الخامس هو مايو الشهر الخامس هو مايو. السادس ميسات هي يونيو. الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. 6 miesięcy je pół leta. سته اشهر هي نصف سنه. هي نصف سنة يانوار فيبروار مارس. يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس أبريل ماي إن يوني أبريل مايو ويونيو أبريل مايو سادمي ميسدس ي يولي الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو آسمي ميسدس ي اوغوست الشهر الثامن هو اغسطس الشهر الثامن هو اغسطس deвяti mesec هو سبتمبر al-shahr al-tasi' huwa september al-shahr al-tasi' huwa Enajsti mesec je november. Asharul shahr 11 November. El shahr al-11 huwa November. Dvanaesti mesec je december. al 12 December. El Shar al-12 huwa December. دواناست ميسدسو يأانو ليتو اثنى عشر شهراً هي سنة اثنى عشر شهراً هي سنة يولي، اوغوست، سبتمبر يوليو، اغسطس، سبتمبر يوليو، اغسطس، سبتمبر, يوليو, أغسطس, سبتمبر. Oktober, november in december. Oktober, november, december. Oktober, november, december.